اشتركوا في القناة النوعات اخواننا والامة الاسلامية في وفاة الشيخ في الشيخ محمد عمر عبداللطيف هو عجل من اعلام الحديث في هذا العقص نشعر الله سبحانه تعالى ان يرحمه ان يصر له ان يجعله في الرصيط الاعلى اللهم امين نوت العادي اتشارة لامة الاسلامية لفي يماء علماء الحديث فنسأل الله دورة تعالى أن يكون ما طرفهم زادا له في الدنيا والأسرة اللهم أمين وعليم على أن أصحاب الهمن العالية هم اللي حضروا من أرض يعني أنا عارف من الجو برد وكان يمكن أن نعتذر لكن لو أتجرنا من أجل تقلبات الأحوال الجوية أو ما شبه ذلك وما سلال الله تعالى تعالى به فأنا نتعلم فكرس نحن نواصل الرسالة مع أن هذه المحاضرة أيضا من المحاضرات سقيلة جدا للألفاظ والكلمات التي تحدث عنها شيخ الإسلام يمكن ونزى أيضا على قضية الأوراق التي أعطاني إياها طباب العلم الذين يدونون المحاضرات ويحولونها من صوتيات إلى كلمات أنها مناسبة جدا وزميلة جدا ويمكن لهم ما يصوروها طبعا من فكرة يمكن انفقاطها من داخل كلمات وإن كنت أتمنى إن يعني أخوانا يجيبوا لي نسخه على اساس الصياغة يكون افضل كان انا اقصدها انا انا حاسس ان هنعملها بنفس في النهايه أي نسخه ام آلور على الورد يكون ولا حاجه على اساس التعديل عليها في الحاسب بيبقى ايسر من اني اكتب واعدل باليد يعني ما يجيهم خير ولا مر في غير حسناتهم فانا اعلم ان كثيرا من الالفاظ التي نتحدث بها في المحاضره الفاظ عامية لقصد منها تبسيط المعلومة وتقريبها للطلاب العلم فتحويل هذه الصياغ العالمية للصياغ العربية بصياقة سليمة أو بصياق سليم يحتاج إلى شهد كبير ولذلك أنا أقول أن السياغة النهائية ينظف أنني أعديلها على أساس يكون الفكرة في باب العقيدة أو ما نود بالتعبير عنه بفكرة سليمة يتوافق مع مسجد السلف الصالح تكون الصيابة فيها متينة ورصينة وتصلح لنشق المتخصصين متخصصين وصلاب العلم وعامة النفس فنسى الله تعالى أن ينزيهم خيراً على ذهبهم وأن يتقبل منا ومنهم اللهم بداية المحاضرة احنا كنا وقتنا في المحاضرة الماضية أبعاً كل اللي حاضرين تقريباً حضرهم حضر لفك لأن ما تحمل فيما شخصك الحضور إلا اللي هو ربك أنه يعرف الشيخ الثانية يقول ليه ويتكلم بإيه ولذلك احنا مش هنطول فيه بسط أو شرح المقدمات في المحضرات الثالثة نقول لي بشيخ الثانية كاد يرد على الأشعرية الذين أثبتوا سبع صفات عقلية وعقلوا بصيف الصفات وقالوا هذه لا تريقوا بالذات للهية الصفات اللي أثبتوها هل بسمي يعدني معايا الفعل الحاجس يدل عليه على القدرة والتقصير يدل على الإرادة والإفقان يدل على العلم وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حيلة والحيلة مجدًا يكون شميعاً بصيراً متكلمة هذه يأذلتهم على إثبات الصفات الثبوتية يسمونها صفاته ثبوتية آه أو صفات معنوية أما ذاق الصفات الإلهية اللي ورد كتابه السنة فيسمونها صفات خدرية تدل على الايه؟ على التشبيه والبسمية وكل نص أوهم التشبيه ماذا نصنع به أوله أو تطور أو وروقاً فيها ولا تهالي الأشياء مجال مش حقيقة يعني ربه شهر الله تعالى ليست له رحمة حقيقة بي. وليست له يعني حكمة حقيقة وليس له الصفات زي الربا والغضب حقيقة يقولون هذه صفات مجاز وتصدر بالاراده قلت الرحمه هي اراده نفع العباد لكن ليست له رحمة هو شيء يعني لا يله بمن يريد ان يوحد الله تبارك وتعالى في ان ينفي عنه ما نفع ما اثبته لنفسه ربنا أثبت النفسي أوصاف على أقل ما يمكن أن تصدق الله في خبره وتثبت هذه الصفات الإلهية إنما واحد يأتي ويقول ربنا سبحانه وتعالى نلوشا لصفات السبعة دول التي دل عليها عقل الإنسان فالشيخ الثانية قال لهم كلامكم هذا كلامهم بص والقول في الصفات كالقول في بعض في بعضها البعض ايتوا اثبتوا الصفات الصفات السبعه بالعقل ممكن ان يثبت ناقص صفات بالعقل اللي انتوا نفيتوها طب الصفات اللي انتوا نفيتوها بتقولوا لا العقل لا يدل عليها يقول لك برضه العقل لا يدل على الس دول لو انت قلت كده هنقول معاك كده اثبتت السبعه دول يعني تشبه البشر وهي طريق لله يقول لك وهي طريق للصفات لا تشبه البشر وهي طريق بالله عز وجل طب قول الصفات كالقول في بعض ولما رد عليهم قال لهم ان عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين العباره اللي احنا عملناها المره يعني كون ما جبتش دليل على نفي دقيق الصفات يعني هم جابوا دليل على الصفات كام 7 طب وما جبتش دليل على الصفات الجبر هل يعني ذلك ان الباقي ده ما هو ثابت وجل سه ان ربنا اخبر ابي عن نفسي ده دليل سالم انما كلامك معارض ومقاوم باللي قلنا في دليل ثاني يعني ايه يعني سالم ورد نص في الكتاب السنة ما حدش يقدر يقاومه ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بهذه القديم ده وبهذه الصفات في الكتاب ايه فكيف ننفيها كيف نعترض عليها فكل ان عقلك لم يثبتها عقلك ليس دليل معارضا ولا مصاوما بكلام الله يتبرى فتعال فالأمر الآخر اللي احنا وقتنا عنده انه قلنا يمكن اثبت هذا الصفات بنظير ما اثبت به تلك من العقل الياب تلك اللي هي ايه صفات السبع فيقال نفع العبادة بالإحسان اليهم يدل على ايه على الرحمة هو لك يدل على ارادة يقول لا يدل على الرحمة نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الإيم أن الرقم ربنا سبحانه وتعالى يرسل إلى خلقه هالك اتفاده وأنتعوده نعمة الله لا تحسوه القرآن قال هذه تعالى. من رحمة الله سبحانه من رحمة إرسال الرياح إنزال المطر من رحمة إنساك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء لحظة ما أقول لدي إن شاء الحق سبحانه وتعالى بسبب كفر الناس وعناده أن يحرق الأرض فتضطرد ارتفاع المجزنة بحصل يحصل السناني غراء أمريكا وغراء أوروبا وغراء أدنية كلها ممكن وليش ممكن إلا أن يستثب هذا الوضع قادر على أن يفنيها بنشادات هذا الوضع بغيه فبقاء الخلق وهم يكفرون من الله سبحانه وتعالى هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نفعهم ورزقهم ومكل لهم وهم يكفرون بالرحمن حتى الله يكفرون بالرحمن مصر القرآن يكفرون بالرحمن يعني سعيبهم او تركهم ربما سبحانه وتعالى تركهم لكن سعيبهم لما يفعش في أفضل عامي كنبيرك وضيب على الأخوة من قولها صلى طبعا يعرفون إني لابد أن يستقيد الألفاظ فاحين اللغه العامية بتغلب فياتي في لفظ يعبر الكاتب عن هذا ما اتحكيناش اللغه العربيه زي حسيت ان ربنا عاوز ايه بيقول لك ازاي فدي فيها كتير في, في كثير من الدعاء هم بيقولوا على المعنى العام وان كان ده لا يقصد قدام صحيح ربنا سبحانه وتعالى يريد مني كده خلي بالك يريد منا بخلاف شاء شاء ينفذ عاته إنما يريده إنها رضا إيه شرعين اللي يقول لك عاوز وردنا سبحانه تعالى لا يتصل طبعا بهذا وإذا قيلت في على أسامي شيخ إنه في كلمات ينعذره يعني ما تحكمه يقول لا الشيخ ظلطة كبيرة هو أنا لإن العامية كده كلمة تعاوز عند العامية بمعنى يريد أخي بالك إزاي إن تعاوز مني يقوله كده يعني ناجة تريده مني لكن هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى أو أن يقال في حقه بتبقى زله يقولها الشيخ دون ان يشعر في اثناء كلامه فننبه عليه حتى يصحح الخط وننبه بس ان هذه حاول تتلاشى في كلام الشيخ او كده يعني الله يكرمك فما عرفت اقول ايه نطع العباد بالاحسان ليمه تقول لها رحمه مش كده؟ قلت دلاله التخصيص فمن كدرات التخصص على المشيئة <تصفيق> اللي يبقيتهم وما يقولوا ايه يقولوا من ربنا سبحانه تعالى قلوا خصص بعض المخلوقات بأشياء لم يعطيها للأقرين يبه معنى ذلك أن هذا صبر عن مشيئتهم هذا ذكر وهذه أنت هذا جميل وهذا قبيع هذا غنيب وهذا فقير لا يمكن يكون الوضع بهذا الحال إلا لأن الذي خلقهم شاء ذلك أراده كونا وإلا كان يبقى الناس كلهم يدخلقوا حساباتهم في البنك واحدة كلهم واحد عدد خلالهم واحد بصمت أصاباتهم واحدة زي آلة هبقول لك ليه التخصص يا دولة المشيئة يعني أنت الآلة إذا صنع لحظة معي الآلة إذا صنع في أكواني بتصنع مثال واحد يعني مسيوب مثل مثلا عربية أمريكي والعربية ياباني فالعربية ديك لها مذي ولها مواصفات بتلاها وحدة كل مكان في العالم لأنني صنعها إيه آلة آلة ينتمعك خط إمتابي تسموه خط إمتاب مفيش لها مشيئة ولا إرادة أما تلاقي على الريتين طالعين جلس في اللون لكن لما تلاقي لون ولوني بعيدا في إرادة دخلت في هذه الآلة فأعطت هذا لونا وخصصته وعطت هذا لونا آخر وخصصته هذا فإذا كان هذا لعقل البشر والله المسر الأعلى يبقى التخصيص بين المخلوقات وتنوع المخلوقات يدعى المشيئة صح؟ كلام عقل خفيل واضح لكن إحنا أثبتنا المشيئة والإرادة والصفات الإلهية مش عشان الإثبات العقلي ولا الأذين العقلية ولكن أثبتناها لورود النصوص اللي في الكتاب والسنة نصوص نقلية أو نصوص خبرية بها أثبتنا ما أثبتها والله وطبرة أتعالى النفس طيب يبقى نفع العبادة والإحسان إليهم يدل على الرحمة كذلك يدل على المشي وإكرام الطائعين يدل على محبته إكرام الطائعين يدل على إيه؟ على محبته وده ينشوفه حتى في البشر وإذا كان ده كمال في حق البشر إنني لما رأي واحد مثلا مخلص في العمل بيدلوا علاوه شكرا برضو ولا بيدلوه ولا بيعقلوه بيرفعه للمكانتي ويديله كمان حساب زيادة كمان وأجر زائد لما يطلص حتى إنك نفسه لو أنت رأيك في الولد طاعة وانتسال وحكمة في التصرف بتلاقيه بيخضق عليه بالهدايا ويجيب له وإن كانوا بسلوكه سيئ بيعملوا بالعكس يبقى معنى ذلك أهل. لما نقول إكرام الطائعين يدل على إيه محبتي وعقاب الكافرين يدل على إيه على بغضب طيب يبقى احنا اذا رأينا ان الله يقلم الطائعين ويوره الارض للمتقين في النهاية هم ينتصرون وربنا يمثل لهم يبقى معنى ذلك ايه ان ربنا بيحبهم ولا بيكرههم ها يبقى فيها وصف المحبه بالعقل هذا اثبتناه بالعقل ولا بالنقل ها بالعقل اثبت عقليا لكن في الاصل ان المحبه ثابته بالايه بالنص والنقل فهتيجي تقول مثلا أنا لا اثبت هذه بالعقل واثبت هذه بالعقل لك هنا زي هنا القول في بعض الصفات كالقول في ايه في بعض ان انا هقول انا هبدأ اتحدث بالعقل او موضوع التفاضل بالعقل والبدائل ما ينفعش طيب نيجي بقى ل لل... وعطاء التخريج يدل على بقدوم كما قد ثبت بالشهادة والخبر بالشهادة يعني ايه باللي بنشوفه في الواقع والخبر كتاب السن يعني في الشهادة رأينا ان الله تبارك وتعالى اهلك عادا وثموت ومساكن عاد وثموت موجود حتى اليوم اهلك فرعون وفرعون موجود حتى اليوم جثة بتاعتك كل هؤلاء الذين اهلكهم رب العزة والجلال ومساكنهم الشاهدة تدل على ان الله تبارك تعالى ابغضهم وعلى أين إذن ربنا سبحانه وتعالى مقتصد بالرهباء مقتصد بالغلب طيب نجبأ للعبارة والغايات المحمودة أظن نحن كنا نقول في غاية دين الزب والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ناتى تهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميلة تدل على حكمته البالدة كما يدل التخصص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية وأولى لقوة العلة الغائية لحظة المثالية بتعامل برسلوب فلسف عالي وعالي أولي بس احنا لازم نشرحه نعمل ايه ما ينفع شيئا نسيب ولان هو أولا كلام نذيذ انت بتعامل مع مجموعة من الناس بيحولوا يشيعوا في قلوب العامة دول ثلاثة ودول يعني وصلوا إلى أعلى درجة من التفكير الفلسفي والتفكير المنطقي ودول أضحاب فكره وده ده فاللي بالك وده فيلسوف يقول لك ده فيلسوف ومكن يقدم هذا الفيلسوف على رجل مسلم فاهم التوفيط أحسن منه من ألف مرة ويجيبوه في كناهات فرائية ويكلموه على الكلام الخائف اللي يجيبوه في الكتب ويقول لك ده برنامج ثوار مع مفكر فيلسوف فشوف المتعيني يقول له يا الله لو بتتكلموا بثلثة فهنتكلم بثلثة أكثر منك ألف مرة وعدشوف دلوقتي يعني الصفحة اللي على يمين دي سهلة المشكلة في اللي على الشمانة ما قدر طوله منها في المتر يا رب أعني على أن أبسط هذا الكلام لطلاب العلم ما تريدهم لصعوبتي الصفحة اللي بقى اللي هي صفحة كام صفحة 3 -4 -4, -4, 4 4 فعلا صعبة صعبة صعبة دي بنت. لكن المتعيني يتكلم وبعد ما يتكلم معهم بهذا التعقيد في صفحة 45 وقد بسط هذا في موضع اخر يعني كل اللي قاعدين نشرح فيه بانك المعضرة يقول لك وقد بسط هذا فيه يعني لو حبينا نفصل الكلام ده فنفصلنا في مكان تاني نسدول هو القد من ذلك انه يفهم الخطب انه لن يروغ من الحق لانه يقف امان شخص يفهم حقيقة نذهب السلب بسرط وحقيقة نذهب المخالف بقدر قصيره جدا جدا وده دليل طبعا من كلامه بمصطلحات بيقول ايه والغايات المحموده في نفعلاته ومأموراته ايه هي الغايه المحموده شوف يا اخواننا هقول لك حاجه جميله قوي لا يمكن تفسير افعال الله عز وجل سليم ودقيق إلا إذا نظرت إلى الغاية من الفعل والعلّة من الفعل بل لا يمكن أن تفهم حقيقة القضاء والقدر إلا إذا أبركت الحكمة والتعليم ولذلك كنت تقيم كتاب شفاء العليل يسميه شفاء العليل العليل هو المريض العليل هو الإيه؟ المريض في باب القضاء والقدر سواء جالهم في الونزة ولا جالهم سرطان في موضوع القضاء والقضاء أخبرك إزاي فالشفاء العليم في مسائل عارفين اسم الكتاب القضاء والإيه والقدر القضاء والقدر اللي هو فعل الله عز وجل فواحد مش قادر يستوعب فعل الله فكل شوية هم عمل كده ليه وليه الحكمة في ده أخبرك إزاي في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم فايح حسات التعليم دي التعليم لما دفهم العلة من الشيء والثبت في وجودي حتفهم أشياء كتيرة تحل عندك مشاكل يعني الوقت أنا عايز أفسر ربنا أعوذ بالإنسان دي فواحد يقول عشان يعبد وما خلقت الجنة والإنسا إلا إيه فده نظر إلى جانب من العلة طب ما هو خلق, ما هو خلق الجن عشان يعبده وما خلق الجنة وخلق الحيوان عشان عبادته وخلق السماء عشان عبادته وكل المخلوقات خلقت عشان ايه عبادته فالكل يشترك في قضية بل المخلوقات الاخرى اكثر في باب العبادة فده مجانب من العلة انما الجانب الاخر اللي وضحنا في العلة بشكل ضقيق ربنا الصحة تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوها أيكم أحسن العمال وقال أيضا وإستقال ربك للملائكة النجاة في الأرض إيه خليك فالاستخلاص والابتلاء والأمانة إن عربنا الأمانة على اجتماعات الأرض والجميع فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها إيه والإنساء والأمانة والثماني والعباد فمتجمع الأرض عدم مع بعض تظهر في العله الغائيه غايه ما ننتهي اليه العلل وجود الانسان فستستطيع من خلال هذه العلل انك تفسر بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى يعطي الغني ويحرم الفقير واحد يريد لا نفس ابن فقير وواحد يريد لا نفس غني جدا ابن ملك واحد واخدين فلوس بس ده اذن الوزير ودهب الفقير فإيه ابن الفقيره إيه؟ طوى النظام في إيه؟ ها مش ده منطق الناس؟ منطق الناس الوقت اللي مش فاهمين العل الغائية ليه ابن الفقيري ده وليه ابن الواثيري بقى واثير؟ يبقى مولود كده ومنخوف حريره وهي صفل جيت هناك وركب عربية مرتبس آخر مدين والثاني عينه وكي مش لقيينه حتى حاجل الكوفي فسواح بيلك لا؟ وكان الجام سقران يمر على المجنون او على المرضى واخد احكم الحاكمين يضعوا هذا يعترض على ايه على حكمه رب المستطاع عدل انا الله طبعا لو انت جبت كل التفسيرات اللي في الدنيا دون أن تصل الى العله الرائيه اللي العله توضح لك السبب ويبقى مقنع مش هتقنع وحتلاقي الفقير صالع عن إجرام فتلاقي نسبة في الغرب كبيرة جدا جدا لغياد العلة الغائية عنها العلة الغائية لدينا دي وقت والله ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق النوت والحياة ليبلوكم إيه أيكم أحسنوا عنه فهنا عيلة ابتلاء الفقير عند ربنا قد يكون أفضل من الوزير إن أكرمكم عند الله إيه أصحاب. كده الفقير يسعد ولا يعني يسعد الـ الـ الـ الوزير أورغاني بغناء ولذلك قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمه أما إذا ما بتلاه فقدر عليه رسطه فيقول ربي أهامني فالجواب كلا اوعي تفهم كده يعني هذا فهم خاطر لمنظرنا أن سعة الرسطي إكرامه وأما بقى الرسطي هامة إنما تعطوا رزق ابتلاء وضيطوا رزق ابتلاء فلو فهمت في العلة فهمت الفعل والحكمة فيه فالحكمة دك يا رب سبحان الله طيب إيه رأيك بقى لما يكون حكم ربنا تبقى ظهر أول ودي بنشوف ألاقي واحد مليار ديور أنا أعرف واحد فعلة عندي مش ملايين لا عز ما تعرف في عين. يبتليه ربنا سبحانه وتعالى في الولد ده مبتلاب في نقش جدا, جدا جدا ساعة ما تشوذ الولد سبحانه وتعالى مال وكله ما يعرفش ان هو يعمل عمليات الوضع في الوقت في عارضية ترسي والوضع معاط ابتلاه ربنا اهو هو كيف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ان يبتلي هذا بهذا الولاد على ستقوله يعني ايه مش معنى ان عندك تلوس وعندك كذا وكذا لا حكمه فالعلة الغرائية من أفعال الله والذي من شاهدوها بدون شوفها إن هو الغريات محمودة ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العراقب الحميدة يبتل ده عشان كذب عشان ترجع لرب الله سبحانه وتعالى وسهل جدا جدا إن في واحد يبقى شايف نفسه قوي فيتعرف لحده تقطع أو يبطر ساقه ويمشي عليه بالوحد أم... <تصفيق> واحد شايف نفسه واحد شايف نفسه وبعورك نفسه حتى عليك التاليه في ايه تفاقد احد العينين العلة من كده ايه فهو طبعا لو واحد فاهم التوشيد وفاهم العقدة كويس حيثهم العلة الغائية وعسى ان تجره شيئا وهو خير لك وعسى ان تحبه شيئا وهو شره لك فاللي يفهم يجب كمال حكمة وانت دايما تشوف كثير من الناس يسوبوا موقف ولا لك حكمة ده يا رب سبحان الله تنظر إلى المخلوقات في الحيوان أو في النبات او في الأسماك تدد من كل حدا مخلوقة على قمة الإبداع وقمة الحكمة يعني ما تلاقي لفهم سمكة زي السلمون تمشي أربع ثلاث كيلو أو خمس كيلو فالب الماء عشان تروح في نفس المكان اللي تريد فيه بعد سنة ازاي عيسك ازاي هتنف عشان تتكاثر في نفس المكان اللي تولي للفيه السنة هو كده سبحان السنة سبحان الله وتقاتل تقاتل طول الطريق وتشوف وتخفى التحطيطات ان الواحد يعملها لو انسان ومش فيه واحدة باش لا كله مع بعضه يتفرقوا في العالم ويرجعوا النفس المكان اللي تولدوا منه لو معاهم رضاء وأجيلة اتصالات حديث وموبايلات الدنيا ما عاربوش يعني كده لكانه باشر فيه حكمة حكمة ربنا في الأسنات في النحل في النمل في كل حد فهينا بيقول لك إيه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته في مفعولاته بالمقصود بها الأمور الكونية المقصود بالمفعولاته يعني إيه مخلوقات زي ما قلنا في الممثلة كبير عفلا ينظرون إلى الإبل كيف أقول قتل إزا ربنا هيا إن كبير بكيف تنفع العشوى الصحراء بمشعولات الله التوسط فيها كمال الحكمة كل حدى مخلوقة تناسب وضعه وتحقق الغاية من خلقه فهو مأموراته لهو شرائع الحق كل حاجة أمرنا بها الحق فيها حكم وانا بقلت مثلا أبي كده قلت لكم أنهما دي الوقتي تروح في بعض المساجد في فرنسا تلاقي فيه ناس فرنساويين كفة ما هم مسلمين واقفينوا عاملون في الصوف زي المسلمين في المسجد وبينصلم او قاعدين بيعمل الحركات اللي بيعملها ايه المسلمون اللي في المسجد يعني هم قاعدين بره في الشارع والمسلمين بيصلبون يركعون فاللي بره يركعون ودول نجد الحاجين خالص يعني لا ملابس ولا تدول على إسلام خالص سواء واحدة جاية بمنطنون ولا بتاع وواحدة تطلب مع المسك أو بتركع وتسجد وتعمل نفس الحراسات اللي بعملها مين جماعة مسلمين طب هي تعمل كده ليه؟ ومثل هي مجموعة مش واحد ولا ثلاثة مجموعة ليه بقيت لبس كده؟ قالوا لان عندهم خلل في الفقرات وفي العضلات وبتاعها راحوا الدكتور قال لهم شوفهم الدكتور الصرارساء بتاعهم بقولوا شوفهم هتلاقوا ان سبب دهوت علاجه ان بتعمل الحركات اللي بيعملها المصلي في الصلاه لو واحد صلى صلوا الخمس صلوات زي اللي هما بيصلوا وميعجب ان هما بيعملوه هما طبعا مش عارفين اثنين بيصلوا ازاي فييجوا يبصوا في المسجد واقف في الشارع ويركعوا ويقوموا زي في مين اي مسلمين الناس والكلام ده موجود الان بيحصل ايه اللي خلاهم يعملوا كده عايزين يعالجوا خشونه الفقرات والعضلات والمشاكل اللي عنده في العمود الفقري فييجي يسجد ويقف يبقى ربنا لما شرع الصلاة أولاً هي عباد الله عز وجل وحفاظ على بدل الإنسان في لأن الفقرات كلها تتحرك والعضلات لا يبقى الشاكل طول النهار وقعت كده على مكتبه إذن المصطلش خالص دي يعني فعاك في الدنيا وتعاك في الداخرة كمان تبقى لك إذن إذن يخذ النجل تعمل كده لأنهم وجدوا علة غائية محمودة في أمره الشرعي يبقى في مأموراته وشرائعه في حكم وفي مفعولات هذه الأشياء والغايات المحمودة تدل على إثبات وصف الحكمة لله عز وجل زي دلالة التخصيص على الإيه؟ على الإرادة وشكده؟ ودلالة الفعل الحادث على الخدرة نفس الكلام الغايات المحمودة تدل على إثبات صفة الإيه؟ ها؟ الحكمة فهي يعني أنت هتقول لا حاسب لي بالعقل والخينة لا برضو هنسبب لي بالعقل قول والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي خلي بالك ان المفعولات اللي هي ايه الاوامر الكونية او, الم... أو... أو ايه التجدد الكوني او القضاء الكوني وهي ما تنتهي الي مفعولاته ومأموراته من الراحل الحميد يعني يعني المفعولات لما ربنا مثلا يخلق الجمل بحيث ان هو لو عاشت الصحراء يقدر يعيش فترة كولة في الميت من غير ما اقف من غير مطر لو خلقه بحيث لا يصبر على الماء زي السمك كبير يبقى في الحالة دي ايه اللي هيحصل حيموت وحيهنك يبقى دي ايش عاقبة حميدة انما العاقبة الحميدة في ان ربنا يخلقوا على المواطقات اللي تليق بوضعه في الصحراء ونفس الكلام في السمك السمك لازم يكون طريق عشان يبقى طريق لازم يكون عاش في الماء فلو طرقه الماء يموت طرق عن الميه يموت إذا في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى تنتهي اليه مفعولاته الى العواقب الحميده وتنتهي اليه ماموراته ايضا الى العاقب الحميد ماموراته اللي هي ايه شرائع. يعني تمشي كده مستقيم على الشرع ما تغشش ما تفرش لا تخطئ لا تلزي لما الواحد يلتزم بالشرع هل هيكسب ولد؟ ابدا وهيكون جن ده في الدنيا وكين الاخرى كمان لا يسيبه ازلاج الدنيا فضي غاية حميلة. ما تنتهي اليه مسؤولاته وامراته من العقل الحميدة تدل على إيه؟ حكمته البلد كما يدل التقصيص على المسيط واولى يعني ايه اولى اولى لقوة العل الغائي فعلى بقى يعني احنا نبن نصوف العل والحكمة او الغاية من الفعل اللي بتؤدي الى اظهار حكمة ربنا سبحان الله اللي خلق الانسان بالموصفات دي العلم موجودة في الوجه مش موجودة في الرأس غاية حميدة اظهرت الزلالة على الحكمة من الزلالة التخصص على الارادة يعني لما اقولك التخصص يا دل على الارادة فلازم مضرب لك نسأل بآلة ومآلة عشان تبكت لكن لما بيين لك حكمة ربنا لقد شوف ربنا إن وضع العين فين في أمان وعلىها حادث لو كانت مسحة على طول وفي الرأس من فوق كانت بات مشكلة في الشمس واضح الحكاية دي ولا لأ ما هترددكش مثلا ليه لدي على طول حكمة في العز ولذلك أخونا من أدلة الفترة اللي بتكلم عنها شيخ السامي السينية يقول لك إيه دليل داخل ودليل خالي الدليل الخريقي ربنا سبحانه على قلب سنريهم آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم في الآثاق ذا الدليل الخريجي. وفي أنفسهم ذا الدليل الداخلي إن أنت في نفسك لما تتفكر حتيجي تبص تلاقي إن كمة الإجعار في هذه المشألة شكمة ربنا فيها وهي أولى من أي شيء أكبر مشروع للوقت الموجود في العالم مش مشروع المحطة الصبعية نير والدليل والمحطة الدولية اللي عميها للوقتي ده في الآفات اللي أعظم منه مشروع في داخل الإنسان نفسه اللي هو مشروع يومي سامده النوم الجينيوم يسموه سبك شفرة الخلية الصفات الوراثية ده في الخلية علشان يعرف بس الصفات الوراثية اللي موجودة اللي يتحكم فيه تكوين أجزاء الإنسان أزنه أو عينه أو منخيره أو كده يعني هو أنفق أكثر من 16 دولة متكاتفة بمزانيات بحث مضيح جدا جدا عشان يعرفوا الشفرة نورطية لداخل الخليل لأنه طول الشفرة يطبعنا مثلا حوالي 233 أو 43 كيلو من الولد عشان تفريبها بك سنريه آياتنا في الأفاق اللي يرى على الموضوع ده بتوسع يعرف حكمة رب النشوعة تعالى في أنفسه طب هو في الأفاق في الآرطات ربنا سبحانه وتعالى جعل كل إنسان على حسب عقله في إدراك الحكمة من خلقه وخلق الأشياء من حوله بمعنى يعني الفلاح البسيط ينظر للزرع ويتأمن في حكمة الله ويهتبه إلى ربي من خلال إيه؟ زرع دي شايف اللفة ويبتطلع العالم بتاعي فلاك يرى الإعجاب لما يبص في الميكروسكوب بتاعه او في المنظار المكبر بتاعه تليسكوب ويشوف الفضاء الطبيب على حسب تخصصاته المختلفه يرى الاعجاب عندما ينظر الى تحصصه في الجزء الخاص بالانسان الكلب بتاع عنده مهنجره لا سبحان الله شوف الاذن ازاي مركزه عشان كده بتشوف زي بتاع المخ الاعصاب بيتعقد اكتر كمان لما يخش جوه ونشوف الاشارات اللي والخلايا العصابية ويقول لك إن الشانية الوحدة فيها مئة ألف نبرة وأكثر بتطلع في الشانية الوحدة من المخ توصل لجميع جهر الجسم طيب والراجل اللي بيشتغل مثلا في الزيولوجيا يرى في طبقات السفر إعجال يقول على رب العزة كل واحد على حسب تخصفه يعني مفيه دليل منطقي عقلي واحد لا ده كل واحد بيشوف أعطار الصنعة ويهتدي إلى حكمة الله في خلفها ولذلك قلت إن من العلة الغائية في دلالك المفعولات على الحكمة والغايات المحمودة على الحكمة أولى من دلالك التخصص عن المشيط واضح يا إخوانا ولا قلت لك ولهذا حبيناه. كان ما في القرآن من بيان ما في مطلقات من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيط العبارة بيك خلينا شرحك الشيء ولكن الآيات بي في القرآن لما تيجي بكراها تباقي ايه تباقي من ربنا سبحانه تعالى يتكلم فيها عن حكمته أكثر ما يتكلم عن مشيئته لأن العقل يستوع لكفاية البصار هو يعلم أن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فدي ما بنتفيدش لها أولي أنها ورقة المفروض عليها ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لكن لما يقول لي في خلف الشموات والأرض واختلاف الميل والنهار لعيات اللي إيه قولوا الألعاب فالذين أذكرون الله قياما وقعودا وعلى نوم ويتفكرون في خلف الشموات والأرض فالذنى ما قلقت هذا إيه عشان يبحث عن الحكمة يبحث عن الحكمة الموجودة وراء القلب سبحانك فقنا عذاب يا سبي لما قلنا سأل أفلا ينظرون إلى ال اللي إيه كيف خلقت وإلى السماء كيف رسعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت إلى أسد إيه ما ذكرت فلينظر الإنسان إلى طعام أن صلبنا الماء إيه صد كل ده على سن توصل للشكمة فتعبد الله تبركت عادة لأن ربنا خلق هذا من أجلك وفيه غايات محمودة لبترجع إلى رب العزة والزلال وتعبد الله لأنه حكيم في صنعه وإنما خلق ذلك من تعبد الله وتقضى عليه وحده إذن من أجل وقته ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من المعن والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مخبض المشيء, لا المشيء ولو شئنا لأتينا كلنا في الهدى طيب أنا مؤمن بين ربنا إذا شاء شيئاً فولا لكن لم يقول أنا سببنا لما أصبع ثم شخصنا الأربعين فانبتنا فيها حباً وعنباً وقباً وزيثوناً ونفلة وحدائق عذبة وثقهةً وغذبة متاعاً لبن ولي العام فأنا بقرأ اللي بكلها كل يوم ربنا بيخطيبه من المطعومات الماء اللي بشربه الأرض اللي بشربه تلاقي الحديث عن هذه الأشياء واضح فسبحان الله تجد فيها حكمة ذالبة في الدلالة على يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى وعلى العلة الغائية الموجودة في مفعولاته ومأموراته وعلى ذلك هم لو قالوا بس نحن نثبت المشيئة لدلالة التقصير نقولوا نحن نثبت الحكمة لدلالة العلة الغائية اللي موجودة في مأموراته ومفوهاته بل هي أولى لذا احنا اتذكنا أوصاف الله عز وجل بالعقل كما اتذكتموها بالعقل وإحنا في القصر نثبت السفار مش بالعقل بالنقل شايفين الكفدة يا فنزي؟ طيب كده واضحة ها؟ فاهمين ولا؟ علىهم يعني هو لا يتركب عليها هي الأمور واضحة وبسيطة لو أنت فكرت في الكلام مرة واثنين وثلاثة هتلاقي كلام كلمية واستوعد وتقدر تشرحه لأن ليس القصد فقط لأننا نشرح الكلام لكم لا القصد في أنك إنت تكره وتفهم وتقدر تلقي الكلام لتشرح في الآخرين فلو وصلت لهذه المرحلة استفدنا منك واستفدنا من الدار وقفت في الآخرين ثم بالعلم أما يرجع البيت إن شاء الله عز وجل برضو فيه ويحاول ولو في عبارة صعبة على حاجة ممكن نقشها ويسأل عنها الأخيان طيب وإن كان المخاطب او المخاطب ممن يمكن الصفات ويطر بالأثناء ده مين بقى؟ إحنا خلال على المعتذلة المعتذلة أقول لك أنا ما بثبتت سبع صفات بس لا ولا صف أنا أثبت الأثناء وينفق الثفر كالمعتزل الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يبتصف بالحياة والعلم والقدرة يثبت الثفر وينفق الثفر راح يقول لي متصوره أم يقول لك بما سبب ظلهم إيه أنهم استخدموا قياس التنسيل والشمو فقاسوا الخالق على المخلوق في الفقن على ثبوت الأوصف أو عدم ثبوته قالوا ممكن واحد باسمه سعيد وما فيش في الصفة إيه السعادة وعشان بيقصوا الخالق على المخلوق قالوا ربنا إيه كحي وما فيش في الصفة إيه الحياة. عليم ما كيش في صفة العلم قدير ما كيش في صفة القدرة ازاي بمع كلام دي قولك اصطني لو اسفست الكلام دي الانسان فيه حياة وقد نسمى حياة وفيه علم وقد نسمى عليما فانا عشان ربنا طالما الانسان فيه الوضع يبقى ان عن مين عن اللعجلة لأنهما في الأصل القياس الخالق على المخلوق ده ما بدأهم ثم بعد ذلك ينفون عن صرف الخالق حتى لا يشبه المخلوق وأنا نقول لا الإنسان له صفة تلوق بي والله عز وجل له صفة ايه تلوق المخلوق له سمع وقد يسمى سميع فجعلناه سميعا ايه بصيرة متصف بالسمع والله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السمع البصير فربنا له السمع والإنسان هو سمع بس سمع الإنسان بأذن أذن يعني كيفية سمع محدودة أما سمع الله فلا نقول بأذن لأننا مش فناش سمع بكيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن ما رأيناه وما رأينا له مثيل صليقوا بالله عز هم يقولك لا أنا لن أثبت لله فمرت وتعالى سفة السمع اقول هو سميع كاف بلا سمع وان بالوصف وهكذا في كل الصفات ليه يقولك اصل المخلوق بيصف بهذه الصفات يا اخواننا النقطه طيب فتعال بقى انا في قيل لهم اللي بينكر ان ربنا يصف بالحياه والعلم والقدر لا فرق بين اثبات الاسماء ويثبات الصفات والرب عليه برضه في عبارة يتعينية يقول فيها ايه القول في الدات كالقول في السفات يبقى لاشع transcends القول في السفات كالقول في بعض والرد على المعvard والمعıldير القول في الدات كالقول في, في السفات تاني الرب على المعتذر في في <تصفيق> القول في الذات قال قولين في الصفات يعني ايه القول في الذات كالقول في الصفات الاماميه بيقولوا ايه مفيش فرق بين اثبات الذات وصفاتها هو كلمه اثبات الاسماء يعني اثبات الذات خليك فاهم انا لما 99 اسم لله 99 الملك الحدوس السلام الى اخر بسمه وانف التفاق اما تلي مثلا من الملك تقول الله من الحي الله طب ما الفرق بين اسم الملك واسم الحي تقولوا باهي قلنا انا لو قمني الملك فلو سالت من الملك يبقى مفيش فرق بين الملك والحق هتقول لي الملك هو الله والحق مين هو الله طب ما الفرق بين الملك وبين الحي إن صفه الملك غير صفه الايه خلي يفرق بين الاسم واسم ده صفه فلو قلنا نفس الصفات يبقى ما لهاش لازمه الاسماء في كده يبقى كل الأسماء تدل على الذات يبقى أثبت الذات فقط وإثبات للأسماء كلام لا قائلة من خلفهم إن إيه الفرق من الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمؤمن والعزيز والدبار لك ولا فرق تبليه خلوهم بصعك فيه أنك فاية إسم واحد وخلاص لك ماذا نحن بيقول مالوش لازم الكلام ده فرق هي الحقيقة التي في يتم فيه لأنه ينقل معناها نفي القيمة اللي للحديث إِنَّا لِلَّهِ اِسْتَعَقَهُمْتِعَنَكْ إِبَاهِ لَجِمْتِ الحديث يعلم واحد مثلا يتبقى لين شاكيش في الجمال ولك من الخالق الله من البارق الله, الله من المصور الله من كذا ده كل معناه الإجابة وحده الله لأن الأثناء باعتبار الزلالة على ذات الله مترابطات وباعتبار الدلالة على صفات مختلفات في المعنى ولذلك رفضوني سبحانه وتعالى لما فرق بين الأمرين قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا من أسمائه تشعى السحين فلاه الأسمائك لأنها كلها تدب على ذات واحد مش تشعى السحين ذات لما نطرب قوله قوله احنا عامنا ثلاثة تدعونا عامنا ثلاثة فعندوك تشعى السحين هم فهمين إن كل ذات منفصل على الثانية للإيه زي من المعتذين اللي بيقولهم والمعتذين لإيه إيه اللي خلاهم بيوت في الصفات قالوا إيه ما قالوا إثبات الصفات يلزم منه تعبد القدماء تعبد إيه القدماء يعني إيه تعبد القدماء قالوا إن السميع عشان يبقى سميع يلزم ان يكون في واحد يسمع هو بيسمع مين يسمع المخلوق هو بيتكلم مخلوقه بيتكلم ربنا يسمعه فلو قلت ربنا بيسمع المخلوق. المخلوق يكون موجود على طول عشان ربنا يسمع ايه سمعه اذان وابر عشان يتصل بالسمع قالوا لازم يكون في مخلوق ولكي يتصل بالخالق لازم يكون في مخلوق ولكي يتصل بالرب لازم يكون في مرضوق ولقي كتو اتصب الرحمة الذي يكون فيه مرقوب مش كده فقاله علشان يلقى موصوفا بهذه الصفات يلزم الطرف المقابل ان يكون فيه مخلوق على طول ومرزق على طول واشياء على طول وهذا يعني ان هذه المخلوقات تشارك لها فيه في الاولية والاخرية وفي الازلية والابدية يبقى تعدد في القدمات وارقص وفس الله عندهم بيسمون القدم وارد ايه بقى الوارد مش القديم مش اسم ربنا اخي ده بالصفات السلبية اللي اشعرين يقولوه يعني مسلوبة عما سوى الله هو بس القديم بلاك ازاي فهو لا في القدم لكن هي مش القدم هو الاول واللي ولا... ولا يعني ذلك ان مفيش فنينة اول واخر بس الاولية بحقها المثلية نسبية يعني من الأول على مدرك فلاء من الأول للآخر فلاء جايب صف أخبرك إزاي ففي أول وآخر في البشر بس على قدهم نسبية إنما أول وآخر على الإطلاق هي الأرض العزة والجلاب فهما قولوا لك لو إحنا أثبتنا الصفاء لن نتعذب الخدمات وطبعنا كون خاطر لأن ربنا نسحة تعالى خالق قبل أن يحضر رزقهم قبل إيه؟ أن يرزق فين تنوط ليقلنا فالجنب قلوا دعوا الله ودعوا الرحمة لأيما تدعو فله الاسماء كثنة ليبين أن اسماءه أعلام تبل على ذاته وقال في مرضع آخر ولله اسماء كثنة تدعوه بها ليبين أن اسماءه أوصاف لأننا حدعو بها لو كان مفيش فرق من الاسماء يبقى تفعي اسم واحد وخلاص لكن لان في فرق من الاسماء فساعة الفقر اقول يا بني المرض اقول ايش فيه انت ايه انت الشاف لولي ان تبحث عن الوصف اللي ينسب حالي قال ولله الاسماء الحثنة فادعوه بها فاشوف الحالة انت فيها وادعو الله بالاسم المناسب يبقى كده فيه تيمة اعجاد في الاسماء يبقى اتمرت من اعلام وايه المعتذة الأولى هي بله بالأوصال فاحنا حلقين في الصفات ونثبت الزبت ما فيش ولا صفة له فاشوفه من تهدي يبرد على الموضعين قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فينك المكل إثبات الحياه هو العلم القدرة يقضي تشبيها أو تنسيما لأن لا نجد في الشاهد مقتصفا بالصفات إلا ما هو ذي يعني أي واحد حي ويبقى انسان ولوه جس أي واحد دوه قدرة واستطاع بيبقى له جس أي واحد دوه علم بيبقى له جس فمعنى ذلك إحنا لو إثباتنا أو إثباتنا هذه الصفات لله إحنا إثباتنا ربنا إيه جس شوف تهموا السيد فرانهم لأ طيب نحن ملقناش حد بأبدا له إيه يعني عندك في الوقت شكرا الحياة والعلم هو قدرة انت مكتبها لينه لك يدوح حياة يبقى له جسم طب واللي اسمه حاج له جسم واللي اسمه عليم له ايه جسم واللي اسمه قدير له جسم يعني ما شفناش واحد اسمه عالم الشخص يطلق عليه لغض العالم هو موت جسم العالم ايه نزال انما العلم صفر ايه الفرق بين عالم وعلم العالم اسم والعلم ايه صفر الحي والحياه القدير والقدره ده بدل الانسان ده انسان وقادر ونكتب له القدره وان كان ده من باب الوقت مفيش لكن مش عالم عليه بحيث ده ده اسم له يوم مدهول لا بس فالقل من الاسم في اللغة والاسم العلم اللي تستطلح عليه يتكتب في البطاقة انتبه بخالنا من المشأل فهو بيقول يعني أنا بنف الصفات وأثبت الأسماء لأن ما بيش واحد بتصفص صفة إلا إزا كان جس وهنا بيقوله ما بيش واحد بتصفص صفة إلا إزا كان إيه زي ما عملنا ما راحا القول في الزكة القول في إيه في الصفة ولا تجده في الشاهد كلمة الشاهد يعني إيه الواقع رحل ما وقي ما هو مسمى بأنه حجم عليم قدير إلا ما هو دسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشهد إلا للدسم فانفي الأثناء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشهد إلا للدسم القول في الزكتر قولتين في السفاق معايا ولا توقف برد ها طيب فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به ما في الأسماء يعني انت لكن في عشان هي جث واشبك في الاس ما يجث لا هي مرضو جث في انت فالعطرية القول في الأسماء زي الصفات والقول في الاسزاب زي القول في الصفات فما كان, ك... فما كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبت الصفات يعني نفس المنهج واحد إن قال لك لا أنا سأثبت الزاة أثبت الزاة وبدأ في الصفات لأن الصفات تشبيه نقول له أنت شفت يعني أنت أثبت في الزاة ونثبت الصفات فإن أنت شفت الزاة تعرفت وصفت لك إيه في لك لا الزاة دية ما عرفش أشوفها ولا عرف أوصفها يقولوا برضو الكلام هنطبقوا على ايه على الصفاء الصفاء لحنا شفنا الصفاء وشفنا كيفية الصفاء زي ما انت ما شفتش كيفية الذات ولا تعرفتو في كيفية الذات فالقول في الذات فالقول في الصفاء نجي بقى ايه للطائف رقم ثلاثة يعني الاولانين اللي هم مين أشرة سبعة وعظم الضغط وقلنا ان القول في الصفات كان قولين في بعض المعتزله انو نفي الاسماء ونفي الايه الصفات القول في الاسماء كان قول في الصفات والقول في الذات كان قول في الصفات تعالى بقى قلت انا لا الذات ولا اسماء ولا صفات ممكن تبخلص الكلام ده هو السكين ممكن كده أنا ملقصه بالطريقة الأول من نفى الصفات أو من نفى بعض الصفات وأثبت البعض مم. وهم الإشعارين فنرد عليهم بقولنا القول في الصفات فالقول في بعض فالحجة واحدة في إثبات جميع الصفات سواء كانت عقلية أم مقلية لي من نفى الصفات واثبت الذات والاسماء نرد عليه بقولنا القول في الصفات كان قوله الذات والاسماء فلا نرى في الواقع من له إث إلا هو جس كما فلا نرى في الواقع من له إث إلا هو إيه جس كما قلت لا أرى في الواقع من له وقف إلا هو جسم أقول لك أنا ما شفتش واحد له وقت إلا هو جسم فعشان كده بنفي الوقت فحنقول له برضو ما واحد له إيه إيه, إيه إلا له إيه جسم قول لللي كتب بالسرعة آخر واحد ولا اثناء فنحن ردوا علينا بالقولين القول في الثفات والقول في الثات والاثناء فلا نرى في الواقع ما له اسم إلا هو جسم إلا هو دي فلا نرى في الواقع ما تستمع منه هذا إلا طب ما ليه تكتب بسرعة كوية الله يلا عشان يستبكن بعد كده اللي هو حليش رحمة بالوقت عزة كبالكو على أساس أنا عايزة أكلفكم أشوفكم حفظوا الكلامنا في الفيديو أحدكم على المحابرة الجاية تساعدوني في إيه؟ في إن احنا نرتب الأفكار فيه طيب رقم ثلاث من نفأ الاسم والوصف من نفأ الاسم والوصف ألا بسبب اسم ولا بسبب إيه؟ وصف ونفى الوجود بالأصل في الأصل يا باب تصلوا بس نقول شبهته بالمعدومات بدلا من الموجودات بدلا من إيه الموجودة يعني كلمة شرحة لحكة ليرا عشان ما نرى واضحة و راح لك اسمع انا الجامعة واني أثبتوا الصفات. بعض الصفات وسببوا البعض فقولنا لهم مردين عليهم ما يمتعش فنسألوا لأ احنا هنسبت في الأسماء ونمتل ايه الصفات واني لهم برضو ما يمتعش فجم الجهمية قالوا لهم هنسبت في الأسماء ولا ايه ورد يبقى دلوقتي انتو كانكم نفيتوا وجود الحق سبحانه وتعالى تماما اللي مالوش اسم ولا وصف ليه ماشي موجود ان اي حاجه في الوجود لا اسم ولا لها ايه وصف اللي مالوش اسم ولا وصف يبقى موجود ولا معدوم يبقى انت شردت ربنا من المعدومات ها واخد كده شلبتوه بالايه من قال لك ان انا فهو هقول ايه هو موجود ومش موجود وارجع اقول لا موجود ولا هو معدوم نقول له لا دي مش معلومات بقى دي حاجه اسمها متناقضه يبقى بدل ما اتشب به بدل ما يشب بالحيوانات تعالى الله عن ذلك شبهوا بالجمادات وبدل ما يشبوا بالجمادات شبهوا بالمعدومات وبدل ما يشده بالمعلومات شده بالإيه؟ بالمتناقضات أو الممتنعات. يعني يفره من تشبيه يعفل إيه؟ في الأسر منه وعزون منك خياتك لغاية المرة الجاية <تصفيق> على بعض الأسئلة كده لا يعني تقريبا فات ساعة كده ما سيئة برضو ها؟ استاليش أنك من الساعة من نفى الايه القول الثاني هو من نفى الصفات واثبت الزات الاسمى نرد عليه ونقول قولة الصفات فالقولة هين ولم نرى من له اث الا هو ديس كما قلت لا ارى من له وط الا وهو ديس بقول لك انا ليه بس اللي جنب الوصف ما اشوفش واحد له وصف الا هو ايه جسد فاحنا منروحنا ما شفناش واحد له اسم الا هو جسد فلو جه قال بقى زي الجهريه انا هنسي الاسماء والصفات كلها نقول له بقى انت خايف من ايه هست الشيء اللي ما وجود فايه قال ايه انا مش خايف من المعدومات فقول هو موجود ولا موجود لا موجود ولا معدود العكس يعني هلو دي اسمها متناقضات وممتنعات ما بتسلمش بقى لك جماعة الهم الفلاسفة المشاءون هتلاقى الصفة 44 يا ده خلاصة الكلام وانا لو دخلت بالكلام ده عايز عقل والزهن صافي فانا مش عايز ادخل دي دلوقتي على اساس وانا الله اكبر لكن ايا كانوا ما من اقرأوا حتى ولو كراءت اسمعوا معاك لو الممتنعات اسمعوا واذا كان المخاطر من الغلاب نفاتي الاسماء والصفات اللي هم مين الجهنين وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا طبيب بل هذه الأسماء لمخلوقاته فأي واحد فعلا اسمه حي اللي له اسمه له جسم فهو قلت كده عشان كده بقولك ايه هو مش موجود خار ذا كلامنا مجاجي يعني مش حقيقة ما هوش حقيقة في حق الله عز وجل لأن يثبت ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير اللي هو الإنسان يعني قيل له كذالف إذا قلت نتعلم اللي قول له ليس بموجود ولا حي ولا علي ولا قديم كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات يعني ما تسبه واحد بحاجة موجودة أحتى ما تسبه بحاجة معدومة برد عمونا برد حب العقلية محضر وذلك الشيطين يعني أسلوب ايه راقي وعالي أوهي الشر فإن قال بقى أنا أنفي النفي والإثبات يعني إيه ينفي النفي والإثبات يعني يقول, يقول إيه أنا أقول إنه هو موجود ومعدوم في نفس الوقت ومش موجود ومش معدوم في نفس الوقت صفة رأس صفة قاد فمثا يمي قال له القمرتك كده فرقت لتشبيه أشوأ بدل ما كنت بتشبه بالممتنعات والمتناقضات شبهته بالمعلومات أكثر شبهته بالممتنعات والمتناقضات أشياء متناقضة ده ده حتى أنت حصلش فده مليش وجود الكلام ده يعني ويمكنع أن يوصف أو أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياه والموت أو العلم والجهل أو يوصف بنفي وجود العدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل يعني ما أطرش أقول واحد إيه فلان ده موجود ولا مش موجود وجوده ايه وعدد اللي هقول فلان ده حي ولا ميت حي او ايه ده معقولك ها هقولك فلان ده حي وميت ازاي انا حي وميت طب لا هو حي ولا هو ميت ما حديش يا حي يا ايه يا ميت دلوقتي في حالة تقول لك ايه والله انا ما سأل راحك مش كان هو حي ولا ايه لو شبت الاجزة عنه يبقى ميت ولو شبت الاجزة فيه يبقى ايه حي لكن هو لسه موطوب الحياة وانت اذا كان هو ميت حاوة الاجزة لدميتها ايه اخي بولاك اجاي من الضمن اللي اختلاه حدود الوقت عارين بتتكلم وفي حالة الاعلام قولك الموت اللي هو الدماغي او موت جزع خلايا المخرى وحالة زي كده الكلينيكي ولا بتتكلم عليه <تصفيق> هو ولا هو الوقت حاطط له اجهزه نيجي نقول لما هو مش والله انه نضر له على منيه لو شلنا النبض ولو شلنا اللاجهزه ها هو لسه في الحياه والقلب شغال وكل حاجه شغاله فيه بس هو خلاص مات الله شيلوا الاجهزه يبقى مات تايبين الاجهزه في حياه فهو كيف يتحمل مسؤوليه موته فشيء لكن احنا ما عندناش في الشرع كده هو هو كل مواليك عايز يحا يخليه حي عشان ايه او يخلي الجهاز يشتغل عشان ياخدها مين لو حد يستفيد منها يعني ياخد القلب ينقله وياخد الكلى او ال... يعمل الانسان بقى يعني ايه قطع غيار بحيث يقسموه ويوزعوا على العيالين وكده انا شايف نوقف بقى كده هنجوب على بعض الاكله كده بس كده ورجعتينا بقى على فكره المحاضره الجايه بس ربنا ييسر ويكون الحفله المحاضره بتاعتنا ما هو الاستكلاف الاستلائي رايك تقراوا كتاب الانسان ولاده الكون في تفصيل كويس من كلها شرحناها وهيدي وقت ان شاء الله باذن الكون سؤال هل قول شيخ الاسلام بان بان الله خلق ازلي ينافي صفة الأول لله من الآلة من تيمية يقول لله خلق أزل الأفضل فاهل يقوله من تيمية له خلق بأن ربنا حتى له خلق أزل وهذه القول بعدم فنائل الجنة والنار ينافي صفة الآخر لا هو تيمية يقول أن وجود مخلوقات في الأزل أمر ممكن مش إنها موجودة أمر إيه ممكن يعني أدني خلق العرس والماء هل كان في المخلوقات الله أعلم اجتمال في او ما في ولا يعني ذلك إن فعلا في المخلوقات موجود إن ربنا سبحانه وتعالى فعال من يريد انسان أن يخلق من الذي ينوم هل يقول بعدم فنائل جنة والنار ينافل صفحة الآخر لا لا ينافيها لأن هذه المخلوقات باقية بإبقاء الله والجنه والنار باقيه الابقاء لله الجنه والنار باقيه بقاء لا الله فهي بقيه ببقائه فما يبقى بقائه وصف دائم اول واخر اما ما يخلقه الابقائه فان شاء ابقاه وان شاء ايه افناه والله شان يبقيه نعم دي اسئله دي اسئله هل نورد الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا, سيدنا, سيدنا عيسى ان مريم الوقيب الذي لا من يمين زغره الشيطان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك والله الله اعلم بهذا هذا يستدعي التحديث نريد نبذه بسيطه عن الشيخ محمد عمر ابن عبد اللطيف رحمه الله انا انا اعرف ان رجل له باع كبير في علم الحديث لكن كترجمه شخصيه له اللي يعرف فن يوصينا بها واحنا بنقولها باذن الله تعالى ما معنى العله وما معنى الغايه العله اللي هو السبب يعني والعله الغائيه هي المعلول الاخير يعني احنا قلنا في ايه عله ومعلول فاكرين الكلام ده ولا موتش كلام لنه فيه علة ومعلومة بيضربها من مثل بسيط البذرة تعتبر علة والنبتة يسموها نتيجة أو معلومة العلل هو السبب والمعلوم هو النتيجة النبتة اللي ظلعت دي بقت شجرة علة لوجود الثمرة فالشجرة بقت علة والثمرة ايه؟ معلومة الثمرة علة عشان الإنسان يأكل منه فاتي الانسان من الثمره معلوم والثمره نفسها ايه هي كانت عامله كده طيب اكل الانسان عله لكي يعبد الله تبارك وتعالى فعباده الله هي المعلول النهائي او العله الغائيه اللي يسموها فين النقطه ديت مساء السلام عليكم وعليكم إني أحبك إلا أحبك الله الذي أحبتني فيه هل يجب أن نقول رضي الله عنه لأن دعاء رضي الله عنه يعني اللهم مرضى عنه أو هي خصفة بالصحابة رضي, رضي الله لا تدعي ورضي تفرج على السفر أنت صاحبك فأنت في السفر هذه يدل صفة مشترك وفي الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إشكال عندي قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد آه هو بتكلم عن قبل المشرق أنا ما السؤال يعني لغة العربية مكسرة أو أن أصب يعني بارس للغة العربية وليس ناطط لها او من لغة الأصلي هو بتكلم على أساس اللهم أنت الصاحب في الصفر إذ يقول لصاحب لا كحزة ما اتخذ الله صاحبة ولا ولده مصطلح الصاحب داي من المصاحبة يعني داي من المصاحبة او المعية حين نقول المعية فسميت الزوجة صاحبة لأنها ترازق الرجل ليلة مهار وفي معيتي يعني موجودة معرة طول فهنا الصاحبة هنا ما الله صاحبة ولا ولد على أن ربنا لن يتخذ يعني مقصود بقال يطلق الصاحب على إيه؟ على الزوج ماذا تنصحنا يا شيخنا في معرض الكتاب سنى أفضل كتب التي يجب طلب العلم أن يقتليها ويشتريها المعرض الكتاب وحيفتح إن شاء الله يوم الجمعة ويشترنا من المتشجع نربع وندوم الصيف وما هي كتبكم في المعرض واي مكتبه وماذا تنصحنا بخصوص ذلك الكتب بتاعتنا موجوده قدامنا الناس دي بتخش المعرض لكن اكتر لبق في المعرض هو الكتاب اللي يعني عليه الاقبال الشديد في الكتب اللي هو كتاب المجلد بتاع اسماء الحسنى وكتاب اسماء المقتصره وكتاب الدعاء وايضا بعض الكتب اللي هي لفتت وانت بقى منها شيء وما عنده لسفة جبهة اللي وقتاب الجنسان وذاك الكون ده قليلا ده ده عمد المكتب السلسبيل بقايا منه المنسبة عاجز خطر عشان ينقضع فده لو ريتو برضو هاتو كتاب اللي هو مختصر القائد السلافية طيب ممتاز جدا برضو امترض للعلم واغلب الكتب اظننا هنا وفيه كتب الآن بانهيئها الابتباعة وهي إن شاء الله مفضلة قال لها لكم بإذن الله تعالى وإن شاء أقول لكم كان يعني الجماعة كلها الصحافة على طول عرفوا الخبر وإنهم عايزين يكتبوا عن الموضوع لكن هو موضوع مفاجئ وإن شاء الله تجدون فيه خيرا كثيرا للأمة الإسلامية ولوائز المسلمين عيون موجود موجود عندهم المحكم والقسابه وعلاقاته لحويل التطوير وفيه كتاب الجدع الخبرى وفيه كتاب تاني اللي هو ابتاع المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد والي احنا بيجمعهم كلهم بصيابة معينة انطلبة العلم عشان يبقى كتاب كبير او مجلة كبير ايضا فيه اللي هو اعوذي نستراجين كتاب الفضائيات والغذب الفكري وممكن تلاوه عند بعض المكتبات لكن نسخ نادرة اللي يجدها يبقى قويت جدا بحث عن الفضائيات الموجهة إلى الدول العربية ودرافتها هل يصح أن نقول عن الله هو الحارس الذي لا ينان الحارس لم يثبت اسما لله عز وجل من باب الخبر يصح لكن من باب الـ الـ الـ الـ الأسماء له الموقع الأصل اللي بيتصمه متأسفر في أنه هو يرفع الكتب وليس عارفه أنا أجد في الكتب عشان يرفعها لكن لسه ما رفعش الموقع لسه تحت ترجيز هلما تستحردوانه تتم حتلاقي بس كده يعني حاطب إعلامات على تسميم الموقع لكن هو لسه ما بدأش فيه فعلا أسمي ما هو معدلت حد النسبة لفوات التي قدمنا الأحاديث أين يباع المسك الذي فيه الأسماء والأسعال والأخبار بلسه بنجهزه قدامه فترة لما يقبعه وإن شاء الله عز يعني في محاضرة من محاضرات نشوفه على, على الكمبيوتر والبروجيكتور نجيبه ونعرضه ونقلبه معنا في الصفحات فيه لذلك نشوفه عملي وبذلك تعالى يعني الآن في المراجعات النهائية بخصوص من الموقف من الصفات لأنه يشكلها لعنى الآن في المصحف أن الأسماء سهل تحديدها سواء المطلقة أو المقيدة الأفعال سهل تحديدها المنفي عن الله سواء بك الإسم أو وصف أو فعل برضو سهل تحديدها وأضطنا قرميس الثالث اللي هي الأفعال الدعاء والأفعال المسندة المفعوض دي واحدة اللون الميلي يعني أفعال ربنا أربنا آتينة آتينة حفلها بلون مميز الأفعال المبنية أو المسندة للأفعال للمسوجهم وهم لا يفهمون الذين اوتوا الكتاب لاتهم كتاب ربنا من اصقات عله فدي برده كانت لون دون على اقتراح الشيخ السيد بيقولوا ممكن الحديث عن الخصائص في نوعيه في اضافه الخالق للمخلوق في صطه الموصوف ديت مشكلة مشكله ومش عايزين نختلف فيه فان شاء الله احنا خمسه باذن الله تعالى من المشايخ هيقعدوا لو اختلفنا على وصف خمسه اتفقنا على وصف خمسة بدون اختلاف يبحث حالي بلو هو ده بس الوحيد المرجع القضية من أجله يعني مثلا لفظ الآيات إذا أضفت الله سبحانه ومن آياته كذلك نتلوه عليك من الآيات نتلوه عليك من الآيات إذا بالكلمات والكلمات فقط من صفات الله عز وجل ومن آياته كذا وكذا ولقد قاتينا مسافحة آيات هذه مخلوقات ولا كلمات مخلوقات لما ما تتحدثش فهم لك تمثل انتبع بمعنى حجج والحجة حكمة وهي لست مخلوقة حجة الله على خلقه فانتبقى الصفة من الصفاته فلما الصفة احتملت وجهه ايه في الحرب ايه فيها ليه لان انت حنوضح بقى في التكسير دي محتلة تكسير ان كانت بمعنى كاذا ينضفت خطى الموصول وان كانت بمعنى كاذا ينضفت مخلوق الى لكن اذا كان نفس المشاكل يختلفوا فيها فكيف بعمة الناس فلن نحدد الا ما كان واضحا كل من عليها كان ويبقى وجه ربط دي كفت ففيش اشكال بل يداه مفتوطتان كفت والسماء بنعينها بأيدي الايدي نصف حتى لو قال, قال يبدي معنا القوة القوة برضو تفت خبلك ازاي فهنا بنحدد الصفات اللي معالهاش ليه خلاف اللي حيقول انت سبت دي لإحتمال انها على اساس ان احنا هنبين الكلام ده التقرير حيلحق بالمسطف من اجل الغرض فهو ده بس السبب اللي احنا منتظر حتى تتم مراجعة الخمس مشايث المراجعة النهائية وهم الشيخ يوسف البدري والشيخ عادم الشوربدي والشيخ زياد والشيخ الدكتور محمود شعبان دولة احنا نوعد ان شاء الله جبال قريب بحيث نشتمع ايوال اهي معايا تلات وستكتجيب مسأل سؤال وحد يرد ونجيله لكن بقى نخليها المرة الجاية تشوف انت رأيك ايه مثل الاربعين نوية ومعها بيان الاسماء والسفات نحن اكتبنا فيها شرح الأسماء والصفات بشكل جيد وجميل مفيدا طلبة العلم اللي بيحضروا هنا بالذات لبقى لأن فيها كلام كل فعل هل هو وصف ذات ولا وصف فعل ونشتق منه ولا ما نشتقش وليه وشرح دقيق لهذه المعاني فهي فيها أشياء جميلة جديدة تضغط لأول مرة في المثل الأرضين النووية وطبعها مركبة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة وآية الرحمن عم عبد الشرق يقولوا أن يكتبوا الله وحوه بالجارية أين الله قالت في الشماء قال عتفة سنة منه. ربنا في الشماء في العلوم أعلى سماء العرش يعني فوق السماء السبع ماء وفوق الماء العرش والله عز وجل فوق عقصه كما قال الرحمن على العرش نشكه وهو من سوق العرش يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويتابع كل إنسان خلقا وتقديرا وتدبيرا فهو معكم أينما كنتم ده المعنى اللي احنا قلناه ببساطة شديد بيش أي خلاف دي هم. ها؟ ممكن في المعنى عالم اختبارات حتى الآن كل اللي قدموا من الجماعة اللي استوكوا حتى هل ثوم الشروط لان احنا اشترطنا على الآن فكل اللي قدم ثوالي سبعة وثمانية فعلشان نبدأ كدورة علمية مطيلة يعني اللي قدمه ثلاثة أنا أمينهم اختبار ونحدد لهم موعد إن شاء الله عز وجل ويبقى يسمعهم مبولة حيث لو بدأت الدورة فعلا على ألهم يكون في عشرين ثلاثين واحد نصف القرآن هل أقل؟ أو يبقن حفظ القرآن لأننا عايزين إخواننا يكون على مستوى طويل فمش هينفع إن الإخوة تبقى مجرد ذلك عادة لدروس الجدد يعني ده مش هيؤدي النفيذ انا يسعدني جماعة اللي هم أبقلوا كتابة على كمبيوتر لانه دول هيريحونا جدا جدا في ابحاث وحاجه مستواهم حتى لو كان عندهم عجز في بعض لكن اي انسان احنا بنجمع الواد التفت نشوف مجموعه متميزه يتابعهم متابعه شخصيه على مدار فتره معينه ويكونوا هم اهلين لدراسه العطيله وتدريسها لشمال دول ثلاث دول اديهم بالك فن كده خد بالك ازاي خد يا بشمهندس تجمع لي يكتبوا ال ال مذكرات ايوه خلاص واحد او تجيب انت بتكتب اللي بيكتب مين؟, مين اللي بيكتب المحاضرات وبيفرجها في ثوراقه من خن يخل... انت مين ها لا اللي كتب لي درس 12 محاضره مكتوبه وانا قرات اغلبها وهي جيده اللي عايز اصور بس انا عايز نسخه الكترونيه فانا مش عارف في الصوره ناقص غايب النهار ها طب الله اللهم صل عليكم, السلام عليكم. السلام عليكم de teòriques cades el home,